مر طول كارددها بقلبي وهنيك واليوم اكلم بالفرح لك يبارك ابوحنا ترقص باسمك وطريق ابي تفردي ببيعت شعري لحالك ومن طيب حظك بالمعزة ما ربيك شخن كث عطفه ونطفه جمالك أبوك نسلم جادك من تباريك افرؤلهم حصن يمي إنه جمال